وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَصَيَّتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَا تَخُذْ لِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياة ان تقول لا بأس وان بك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضل تعليه عاكفا لنحلقا انه تمللنا نفسه في اليم من اسف ا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما